بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ري كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبصير، وأنستغفرو ربكم ثم توبوا إليه، وأنستغفرو ربكم ثم توبوا إليه من تردكم متاعا حسنا. إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويوتك الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم جبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلمون ما يسقون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصور، وما من داب بدين في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها. كلم في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليظلوا ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر وَلَئِنْ أَخْفَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةِ إِلَّا يَقُولُنَّ مَا يَحْدِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَعْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ ولئن أذقنا الإنسان مننا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس كفؤ ولئن أذقناه نعمة بعد ما هو ذهب السنيات عني إنه لفرح فخ إلا الذين صبوا وعملوا الصالحات أولئك لهم وأجر كبير لَعَلَّكَ تَارِكُم دَعْضًا أَيُّهَا إِلَيْكَ وَبَادِئٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ الْكَنْزُ أَي أن لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون أفترى؟ قل فاتوا بعشر سوام مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من قُلِ ٱللَّهُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْجُدُوا۟ لَكُمْ أنما أنزل الله إله إلا هو فهل أَن حَيَاةُ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَفِى إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْزَوْنَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ إلا وَحَبِقَ مَا صَنَعُوا في وذاضيهم ما كانوا يعملون أَفَلَمْ كَانَ عَلَى بَلِينَةٍ مِن رَّبِّهِ وَيَنْفِلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من رب بيكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يؤمنون وَمَنْ أَوْلَىٰ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ على عَلَىٰ رَبِّهِمْ ويقول Alla lâ antû Allahe ala alimîn, al-lâdin yüttûnun sebîlî Allahe ve that you خسون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم لا إك أصحاب الجنة هم فيها فاضلون مثال الفريق كالأعمى و صم والبصير والسمير هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير Allâh tağûnû illa Huâ. Înni ya afaâf u âleikum âzab yûm alîm. Fâqâl al-malâ ma illa Wa ma إلا الذين هم أرادلنا وما نريك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا كاد أقواه وما نري علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ من ربي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَاعْتَبِرُوا إِن كُنتُم مُّصْلِحِينَ فَاعِنِي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 وَيَقُولُ الَّذِينَ يُصَدُّونَ اللَّهِ مَا وَعَدَ أَفَلَا تذكرون وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِرُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِن ولا أقول للذين تزدري أعونكم لن يوتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني لذل من الظالمين قالوا يا نوح قد جلتنا فأثثوا جدارنا فأتينا بما جلبنا لم كنت من الصادقين قالن إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم ولا ينفعكم نصحي إن أرد أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يرويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتريه قل إن افتريتُه فعليك جرّم وأنا بريءٌ مما تجرمون وأوحي إِلَى قُوْحٍ أَنَّهُ لِي مِنْ طُوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فلا بما كانوا يفعلون وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاقب في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملع من اَوْمِئِ سَخِرُونَ قَال إِن تَصْبِرُوا مِنْ نَا فَإِنَّا نَسْهَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْهَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يأتيه عَذَابٌ من يُخْزِيهِ ويحيل عليه عذاب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 وقال اركبوا فيها باسم الله نجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح وَنَجَعَلُ وُجُوهَهُمْ لِذِلَّةٍ وَكَانُوا فِي مِحْنَةٍ يَا بُنَيَّ قُمْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الماء Amrullah illa murahin. Vahal binehuma almojuf, fakana min almurabin. Vatila yağruba darimak, ati ve yasama, uqliri. Vatila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 قيل يا نوح اهبق بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنفتعهم ثم يمسهم منا عذاب Tلك من أنبار الغيب نوحيها إلي ما كنت تعلمها أنت ولا قولك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة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 فقرني أ فلا تعقلون وَيَا قَوْمِ اسْتَرْفِعُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُبُو إلَيْهِ يُغْسِلِ السَّمَا أَعْلَيْكُمْ إدْرَارٌ وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً دِلَّا بُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّنَوْ جِنْيٌ "Yahudumadi tanabeyetimiz ve ma nıhpnu bıtarik alıhetimiz an qouluk ve ma nıhpuluk bıminin. İn nıqulu illa agterek bazı alıhetimiz biz. "Söy. إني أسهد الله واسهدوا أني بريء مما تسركون من دونه فهيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم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 وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْغٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَاً و الذين آمنوا معه برحمة مننا ونجيناهم من عذاب وتلك عاد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 ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك من تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني من رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيتم فما تزيدونني غير تحسير وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَاكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَذَرُوها تَاكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوها بسوء ياخذكم عذاب طريف، فعقرها فقالت متتعوا في ديركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكتوب، فلم ما جاء أمرنا نجينا صالحا لا منو معه لرحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا في ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبسر قالوا سلاما قال فما لبث أن جاء بعجر حنير فلما رأي أيديهم لا تصل إليه نجرهم وأوجس منهم في فرق قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وَالْمَرْأَةُ قَائِمَةٌ فَمَضَتْ كَذِبًا بِشَأْنِ إِسْحَاقَ فَبَشَّرَهَا بِإِسْحَاقَ وَنُوحٌ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ قَالَ يَا وَيْلَتَا وأنا عجوز وَهَذَا إن هذا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد فَإِنَّ مَا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ وَعَجَاءَ أَتَى الْمُسْرِ يُجَادِلُنَا فِيهِ قَوْمٌ طُغًتَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عن هذا إنه قد جاء من وانهم وإنهم آتيهم عذاب غير مغدود ولما جاءت رسلنا نوطا سيئ بهم بهم ذرعا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 قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رسيد قالوا لقد علمت لنا في بناتك من وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالُوا لَن نَّلِيَ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ حُكْمٍ مِّن شَدِيدٍ قَالُوا يَا لَوْ تُؤُذِّنَا بِهِ إِنَّا غُسِّقَ رَبِّي فأسرِ بأهلِك بقطْعٍ من الليل ولا يَلدفَت منكم أحدٌ إلَّا إن مَرأةٌ إِنَّهُ مُصيبُها ما أصابَهُ إِنَّ موعدَهُ الصُّبحُ أليسَ الصُّبحُ بقريبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَاخِرَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّحْمُودٍ مُسَوَّمَةً ۖ دَرَبِّي وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ إِلَٰهٌ مَّن يَنقُصُ لَهُ سَعْيًا طَالَا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لكم من إله وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالإسق ولا تبخسوا الناس أسياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسد. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يَا سعيب أصلواتك تامر كأن نترك ما يعبد قال يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَخَزَقَنِي مِنْهُ رِفْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَنُ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَلِلَيْهِ أُرِيبًا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ سِقَاقِيَ أَنْ يُصِيفَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وما قولوا طن منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توفوا إليه إن ربي رحيم ودعود قالوا يا شعيم ما نفقه كثيرا من ما تقول وَإِنَّنَا نَرَيْكَ فِي نَا ضَعِيفٌ وَإِنَّنَا نَرَيْكَ فِي نَا ضَعِيفٌ وَلَوْلَا رَحْمَتَنَا رَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَرِينَ بِعَذِّ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخدتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيق ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَا تِيهِ عَذَابٌ مُخْزِ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اني عامل. سوف تعلمون من ياتيه عذابه يخزيه ومن هو كاذب ورتقوا إن لي معكم ربى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 ألا بُرْدَ لِي مَجْدٌ لَكَ مَا بَرَدَ فَوْدُ وَلَقَدْ أَمْسَنَّا مُوسَى ذَا الْعَاصِيَةِ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِذْ دَخَلُوا الْعَرُونَ وَمَنَاهُ أَمْرَ فرعون وما أمر فرعون برسيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبيس الورد المولود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة في سَرْفِ ذُلْ مَغْصُودٍ رَئِكَ مِنْ عَمَّالِ الْقُرَى نُصِبُوا عَلَيْ مِنْهَا قَادِي وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمَ فما أغلت عنهم أهلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إذنما جاء من ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي إِنَّ أَخْبَرَهُ أَلِمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ دَاعِيَةً لِمَنْ خَافَ عَذاباً أَخِيراً ذَلِكَ يَومٌ مَجْموعُ الْأَنْاسِ وَذَلِكَ يوم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 لهم فيها زفير وشريق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَوْا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُورٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فِيهَا ما, يعبدو ما يعبدون ما كما يعبد أباهم من قبل. وإن لم وفّه نصيبهم غير موسى الكتاب ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كل المال يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقن كما مردت ومن تاب معك ولا تقرر إنه بما تعملون بصير وَلَا تَرْكَنُوا إِذَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الْنَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْمُ من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكمين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المجسنين فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب قيّة ينهون عنه فزال في الأرض إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين غلموا ما اترفوا فيه وكانوا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْبٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِكَ وَلَا يَزَالُونَ مُفْتَرِفِينَ إِلَّا مَ الرَّحِمَ رَبَّ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَئِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمٍ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ وسُلِيمَانَ ثَبِّتُهُ فِيهِ سَاجدًا وَجَعَلْنَا فِي هَذِهِ الْحَطُّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا يَغْرُونَ إِنَّا مُنْجِوُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَدَيْهِ أَمْرُ الْكُلِّ فَعَكَّدَهُ وَتَوَكَّلَ الْعَالَمُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ